من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن ترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي قوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرد هُوَالَّذِيأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في تبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا أَهْلَ الْحَوَارِيِنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَ الطَّائِفَةُ من بني را الى واكتفر الطائفه فان يدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهر